قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فجعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنتم من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقرفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 تؤثكون